هل أتاك حديث لا شيئ خدوه اليومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلّى نار عميّة تسطّع من عين آني إلا يسمن ولا يغني من جوء في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية في وأكواب موضوة وأكواب وَزَعَرَ بِهِ مَا بَسُسَ أَفَلَا وإلى السماء فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لست علينا إِنَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ إن Woo!